هو باب الرابع باب الخوف من من الشرك ومضى ما تقدم من شرح وتعليق لكلام المصنف رحمه الله تعالى ولكن بقي بخاتمته بشرح حديث جابر أنت مسلم قول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ذكر المحشي ما يتعلق به التفرقة بين الأكبر والأصغر وهي واضحة بين لا إشكال فيها لكن قوله ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق ولا يستحق يعني من وقع في الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر فلا يقال فيه كافر ولا يقال فيه مشرك هو محتمل لكن الأظهر الله اعلم انه يطلق عليه وصف الكافر دون, دون قيد يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا كفارا هذا جمع كافر وبالإجماع أن المراد به ماذا كفر الأكبر أو الأصار الأصار الاجماع لا ترجعوا بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا ما أشار إليه القيم رحمه تعالى في كتابه الصلاة حكم تلكها أن وصف الكفر يجب إطلاقه على من ترك الصلاة ثم بعد ذلك ينظر فيه هل هو كفر أكبر أم اصغر فكل من أطلق عليه الشارع وصف الكفر أو الشرك وجب أن يقال أو أي وجب وجب أن يشتق له منه اسم حينئذ كما في الحديث أنه قد كفر أو أشرك في تلك الصلاة من تركها فقد كفر أو قال أشرك حينئذ يقالوا فيه كافر ثم بعد ذلك ينظر فيه هل هو كفر أكبر أم اصغر وكذلك ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله اولئك هم الكافرون كافرون جمع كافر فسمه كافرا وعلى قول من يرى ان الكفر هنا اصغر وجب ان يقال ماذا كافر يعني وجب ان يشتق له منه اسم فيقال كافر ويقال مشرك سواء كان الكفر اكبر او اصغر هذا مجرد مثال الا الصوب ان الايه في الاكبرين ولا يمنع ان يستعمل فيه في الاصغر على عاده السلف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية كفر دون دون كفر هذا استدلال بما نزل فيه الأكبر على على الأصغر قوله ولا يستحق اسم الكفر على على الطلق والظاهر الله اعلم أنه يطلق عليه اسم الكفر كذلك اسم الشرك قال فهو أخف من الأكبر وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده والقاعدة أن كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر أو أنه كفر أصغر ليس معنى ذلك أنه لا ينتقل إلى الأكبر وإنما المراد به أن الأصل فيه أن يحمل على الأصغر ثم قد يرتقي بحسب قصد قائله وحسب ما يعتقد إلى, إلى الأكبر إذا قيل بكلامه العلمي هذا شرك أصغر كالحالف بغير الله تعالى لا يلزم من ذلك أنه لا يكون في صورة من الصور أنه أكبر وإنما المراد أن الأصل فيه أن يحمل على على الأصغر حتى تثبت قرينه حتى تثبت قرينه تدل على أنه المراد على أنه الأصغر هكذا ولذلك قال وقد يكون أكبر يعني الشرك الأصغر قد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده فلا نرجع إلى القصد عند الأكبر صحيح لما قيد الأصغر بكونه بحسب قائله وحال قائله ومقصده بمعنى أننا ننظر إلى القصد هذا باعتبار الكفر الأصغر والشرك الأصغر وأما الأكبر في النوعين سواء فرقنا بينهما أم لا قلنا كفر أكبر أو شرك أكبر لا ننظر إلى القصد لا نبحث فيه بمعنى أن من وقعت الكفر الأكبر فهو كافر هذا الأصغر لا نقول ماذا قصد؟ أو ماذا أراد وإذا وقع في الشرك الأكبر كذلك لا نلتفت لا إلى قصده إذ قصد الكفر ليس معتبر عند اهل السنة والجماعة بمعنى ماذا إذا أراد أن يتلبس بيب الكفر لابد أن يعلم أن هذا كفر أو يكفي أنه محرم لأن قد يعلم أنه لا يجوز شرعا وأنه محرم ولا يدري أنه كفر هل عدم علمه بكونه كفرا يمنعه؟ من الوصف بالكفر الجواب ولا لماذا لأن قصد الكفر ليس بمشترط عند السنه الجماعه فمن سجد لصنم ولا يعلم أنه شرك أو كفر حينئذ حكمنا عليه بكون ماذا بكونه مشرك شرك أكبر ونحكم عليه بالرد قد تقول أنا لا أدري أنه شرك أكبر قل لو لم تدري أنه شرك أكبر إذ قصده الشرك والكفر ليس معتبرا في تنزيل أحكام الكفر والشرك وهذا تاخذه من قول المصنفون رحمه تعالى وقد يكون يعني الشرك الأصغر أكبر بحسب حال قائله ومقصده لما أراد أن يحكم على من تلبس بالأصغر ابتداء على أنه وقع في الأكبر أو انتقل إلى أكبر نظرنا إلى القصد تفهم من هذا أن الأكبر لا يشترط فيه النظر إلى, إلى القصد تبليل هذا وإنما المراد قصد الفعل فرق بين مسألتين يخلط فيهما الجميع معاصرا قصد الفعل وقصد الكفر قصد الفعل أن يقصد أن يسجد هذا مشترط يعني هو شرط في تنزيل الأحكام لماذا؟ لأنه قد يقوم وهو نائم ويسجد لصنم يكفر؟ لا يكفر لو كان نائما أو كان سكرانا وسجد لصنم هل يكفر؟ الجواب لماذا؟ لكونه لم يقصد الفعل فإرادة الفعل هنا مشترطه لكن هو عامد ويعلم وسجد لصنم لكن لا يعلم أنه كفر يكفر أو لا يكفر يكفر إذا ما الفرق بين المسألتين هل تكفر هكذا قل لا الفرق بين المسألتين أنه لا يشترط في تنزيل حكم الكفر على فاعله قصد الكفر وإنما يشترط قصد الفعل إرادة الفعل فإرادة الفعل نحترز بها عن بعض الموانع كالنوم والغفلة والخطأ والسهو نحو ذلك فاذا سهى وسجد لصنم ولا يدري لم ينتبه غفلة عن الصنم حينئذ نقول ماذا لا يكفر لأن الفعل غير مراد. وأما إذا علم وكان قاصدا للفعل لكنه لا يدري أنه كفر كفر إذ قصد الكفر ليس بمشتر اذا انتبه لي لهذه المسألة فرق بين قصدين. قصد الفعل وإرادة الفعل هذا شرطه تحترز به ماذا من السكران نحوه واما قصد الكفر فهذا ليس بشرطة بل قال الشيخ الله التيمير هذا يكاد يكون متعذرا يعني حتى المشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا الكفر وإنما عانوا أن ما هم عليه حق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو باطل ومعناه أن يعلم حتى إبليس ما قصد الكفر حتى فرعون ما قصد الكفر هذا عزيز لا فيه مطلقا قد يكون لكن ما جاء فيه أو ما جاءت فيه النصوص فالظاهر الله أعلم أنهم لم يقصدوا الكفرة فإنما قصدوا المنع ونحو ذلك قال ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق فهو أخف من الأكبر وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده إذن النظر للقصد إنما يكون في تنزيل الحكم الشرعي عليه باعتبار قصد الكفر هذا ليس بمشترط وأما قصد الفعل فهو شرط ثم قال واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يقل أنه أتى بلا إله إلا الله لم يذكر التوحيد وإنما ذكر ماذا؟ ذكر نفي الشرك حينئذ قال المصنف اقتصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الشرك في قوله لا يشرك به شيئا لاستدعائه يعني الشرك ترك الشرك يستدعي ماذا يستدعي التوحيد بالاقتضاء ب بالاقتضاء يعني بدلالة الاختضاء ودلالة الاقتضاء هي أن يكون اللفظ دالا على محذوف لا يصح المذكور الملفوظ به إلا بتقديل ذلك المحذوف دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ على محذوف هذا المحذوف لا يصح المذكور إلا, بتقديره, إلا بي بتقديره إما من جهة العقل وإما من جهة الشرع يعني الصدق باعتبار العقل أو باعتبار الشرع فلابد من ماذا؟ لابد له من, من مقدر لا يستقيم الكلام إلا, إلا به ولذلك ليس ليس التوحيد مبنيا على نفي الشرك ليس التوحيد قائما على نفي الشرك لأن نفي الشرك داخل فيه الكفر بالطاغوت ومعلوم أن الكفر بالطاغوت ليس هو كل التوحيد صحيح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من ايمان ولا بد من كفر يجمع بينهما إذا هما ركنان هل يستقيم الدين بواحد منهما الجواب لا ولذلك قلنا سياتي في ذكر كلام مصنف برحمه وتعالى ومره شيء من ذلك لا اله الا الله لا اله نفي الا الله اثبات التوحيد فيه معنى الإفراد والإفراد في لسان العرب لا يتم إلا بركنين هما إثبات ونفيه حينئذ لو لم يأتي بالإثبات والنفي معا لا يعد موحدا في لسان العرب فضلا عن الشرع فالإثبات فقط كقوله الله إله هذا توحيد ليس بتوحيد لماذا؟ لأنك إذا قلت زيد قائم ليس فيه نفي القيام عن غير زيد، صحيح إذا قلت زيد قائم هل يفهم من هذا التركيب أن غير الزيد ليس بقائم الجواب لا ما قام زيد هل فيه إثبات له بشيء الجواب لا يعني ما قام زيد الآن حالا لكن بوقت آخر يحتمل لغيره يحتمل إذن لن يصح التوحيد الذي هو في لسان العرب الإفراد إلا بركنين إثبات ونفي. وهو ما يسمى به بالحصر والقصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عن عاد اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما لن يصح الحصر والقصر الا الا بهذا الحد واعلى صيغ الحصر هي الاثبات والنفي ولذلك جاءت كلمه التوحيد عليه اعلى صيغ الحصر لا الا إذا النفي ما قائم الا زيد إذا نفيت القيام عن غير زيد نفيت القيام عن, عن غير زين فإذا كان كذلك وحينئذ النفي الشرك وحده نقول هذا لا يصح التعبير به عن معنى التوحيد إلا بتقدير ماذا إثبات العبودية لله عز وجل وحده دون ما سواه وهذا الذي عناه بقوله واقتصر عن النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الشرك. لاستدعائه لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء وهو إفراد الله تعالى به بالعبادة واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم يعني بدلاله اللزوم لان من المتقرر شرعا ان الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله متلازمتان من اثبت الاولى لزم منه ان يثبت الثانيه ومن اثبت الثانيه لزم منه ان يثبت الاولى اذا نفى احداهما واثبت الاخرى بطل ما اثبته لماذا لان التكذيب الشرع بواحد منهما تكذيب بالاخر قد ذكرنا لكم قاعدة مهمة في هذا المقام أن ما من كذب بشيء من الشرع لا يقال بأنه أثبت ما اعتقد أنه إيمان بل هو ليس ب... بإيمان فلو قال لا إله إلا الله آمنتم بأن الله تعالى لا معبود بحق إلا إياه وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم إقراره الأول معتبر شرعا الجواب لا ليس معتبرا شرع بينئذ تكذيبه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عدم اثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لي الأولى لأنهما متلازمتان شرعا قد يقول قائل ليست متلازمتين باعتبار العقل قلنا لا ليس العقل معتبرا هنا إنما المرد إلى ماذا؟ إلى الشرع فاذا وجد في الحس وفي الشاهد أنه عبد الله تعالى وأفرد الله تعالى به لكنه كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم إن وجد ذلك في الحس نقول هذا غير معتبر لأن الإيمان شرع مركب لا يقبل التبعيد باعتبار القبول والرد أما إذا قبل وعمل ببعض وترك بعضا وكان ما تركه ليس نقضا له على التوحيد هذا لا إشكال فيه قررنا فيما سبق أن الإيمان عند أهل السنة الجماعة يتبعض ويتجزى بمعنى أنه قد يترك بعض الواجبات فلا يكفر ولا يسلب الايمان من أصله وقد يتلبس ببعض المحرمات ولا يسلب الايمان من أصله هذا لا إشكال فيه لكن مسألة أخرى باعتبار القبول والانقياد الالتزام العام هل الإسلام والإيمان يتبعض الجواب لا لا يتبعض ولذلك من شروط لا إله إلا الله القبول فيجب عليه أن يقبل فإذا ارتكب منهيا عنه حينئذ يرتكبه وهو معتقد أنه محرم لو زال هذا الاعتقاد كفرا صحيح ام لا يعني الذي يتلبس بالربع حينئذ يتلبس وثم أمران اعتقاد وتلبس بالربا حينئذ ارتكابه للمحرم حينئذ ننظر الى المعتقد اذا إن اعتقد انه محرم حينئذ نقول هذا قد وقع في كبيرة ولا ينقض اصل التوحيد لكن لو اعتقد أنه مباح كفر أو لا كفر ولذلك قال اهل السنه والجماعه هذه الكبائر انما يكفر فاعله بالاستحلال وهذا يدل على ماذا على ان الشرع من حيث القبول والاعتقاد والالتزام لا يتبع ففرق بين مسألتين في باب الإيمان الإيمان لا يتبعض ولا يتجزى باعتبار القبول والانقياد فإذا قبل بعضا ورد بعضا كفر تدعى الإسلام قد يقول قائد كيف هل السنة والجماعة يردون على المعتزل والخوارج بأن الإيمان يتجزى يتجزى باعتبار العمل لكن باعتبار الانقياد والقبول لابد أن يعتقد فكل محرم في الشارع يجب أن يعتقد أنه حرام فإذا تلبس به لا ينقض عصره هذا الفرق بين مسألتين إذا استدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو كقولك من توضى صحة صلاته أي مع سائر الشروط يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا مع سائر الشروط كقوله من توضى صحة صلاته ولو كان متلبسا بالنجاسة ولو صلى الى غير القبلة جواب لا وانما صحت صلاته مع سائر الشروط وضح هذا المثال من توضأ صحت صلاته صحت الصلاة مطلقا ولو صلى خلاف القبلة جواب لا وإنما صحت الصلاة مع سائر الشروط هنا كذلك من لقي الله لا يشرك به شيئا مع سائر الشروط لا من الإيمان بالله تعالى ولا بد من اثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد الا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام لأن المسلم كما مر معنا هو من آتى بلا إله إلا الله نطق بها وعلم معناها وعمله بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام هذا هو المسلم أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يعلم فليس بمسلم قال لا إله إلا الله وعلم ولم يعمل ليس بمسلم قال لا اله الا الله وعالم وعامل بالمقتضى لكنه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فليس به ليس بمسلم ليس والحاكم الشرعي زد على هذه أن يحكم بشرع الله عز وجل يعني هي شروط نفسها يقول لا اله الا الله ويعلم ويعمل وان لا يرتكب ناقضا ولا من النواقض ولا على أنه يحكم بشرع الله اين اذا تات الاحاديث وتأتي الطاعة ونحو ذلك أما معد ذلك فليس موال شرعية قال واصدعائه إثباتا لسالة به باللزوم فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل هذا تقرير لما ذكرناه سابقة مراد النبي صلى الله عليه وسلم قول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به من أين جاء بقول بجميع لما ذكرناه سابق بدلالة الاقتضاء دالة على التوحيد ودلالة الالتزام دالة على الرسالة ثم كل منهما من الشهادتين دالة على الإيمان اجمالا في الإجمال وتفصيلا في في التفصيل وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد والتقارف في الصورة ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هذا الباب الخامس من ابواب كتاب التوحيد والابواب السته الأولى تعتبر اصولا لكتاب التوحيد كله من اوله الى اخره وما بعد ذلك ما قال رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمه ما بعدها من من الابواب فهو كالشرح والتفصيل لانه سيذكر ماذا سيذكر اما فرد من أفراد التوحيد واما فردا من أفراد الشرك بنوعيه الأكبر او, أو الاصغر وإما دليلا على توحيد الربوبيه أو على توحيد الألوهية أو على الأسماء والصفة وما تفرع عن ذلك فهو راجع إليه باب الدعاء الى شهاده ان لا اله إلا الله هذا الترتيب من المصنف رحمه الله تعالى في غاية المناسبة فإنه ذكر أولا وجوب التوحيد الباب الأول ثم ذكر فضله والحث عليه وعلى تكميله ثم ذكر تحقق به ظاهرا وباطنا ثم رابعا ذكر الخوف من ضده صحيح خوف من من ضده هذا الباب الرابع وبذلك يكمل العبد نفسه, يكمل نفسه. لأن الأبواب السابقة وإن, وإن لم ينص المصنف رحمه الله تعالى على أنه أراد تفسير التوحيد إلا أنه مفهوم يعني ذكر التوحيد تبعا في الآيات الأولى التي ذكر فيه الباب الأول وكذلك في الباب الثاني والثالث والرابع إذا فهمت الشرك وحقيقة الشرك فهمت ماذا يتعلق بنقيضه أو التوحيد وإذا فهمت التوحيد كذلك فهمت ماذا نقيضه وهو الشرك إذن في الجملة مر معنى ما يتعلق ب بالتوحيد حينئذ نكون قد كمل نفسه ماذا يحتاج إلى تكميل غيره فذكر هذا الباب ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى التوحيد فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميله غيره في تكميله غيره وهذا هو طريق جميع الأنبياء قال المصنف لما ذكر المصنف التوحيد فضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل ولابد أن يدعو لابد أن يتعلم ثم يعلم يتعلم ويعمل ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل وأول ما يدخل في الدعوة هو التوحيد ولذلك في بعض النسخ باب الدعاء في بعض النسخ باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وهي التوحيد والدعاء بمعنى الدعوة نبه بهذه الترجمة على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله تعالى وإذن الدعوة تكون على قسمين منما هو فرض عين ومنما هو فرض كفاية حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله يعني الداعي هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله يعني هذه المزايا إنما هي أوصاف لمن يدعو إلى الله عز وجل وأول ما يدخل في ذلك هو الدعوة إلى توحيده جل وعلا إذ هو أعظم الأوامر ثم أن نقيضه وهو الشرك بالله تعالى أعظم النواهي ومعلوم أن البداية بالأهم في كل من الأوامر والنواهي ثم أراد المصنف, ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين المراد بالدعوة إلى الله عز وجل يعني هذا لفظ جاء الأمر به في الشرع وادعو سبيل ربه إذا جاء لفظ الدعوة حينئذ هل له حقيقة شرعية أم لا؟ هذا سؤال مهم في هذا المقام هل له حقيقة شرعية أم لا هل هو كالصلاة والزكاة والصوم والحج الجواب نعم والذي يفسره هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته منذ أن بعث إلى ان مات عليه الصلاه السلام هو تفسير لمعنى الدعوة إلى الله تعالى فلم يدع إلى شيء البت إلا إلى ما جاء به الكتاب يعني ما اوحي إليه وليس ثم شيء آخر قد أدرجه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدعوته إلى الناس إلا ما كان من شؤون حياته عليه الصلاة والسلام فهو أمر مفكر عند كثير من أهل الوصول بمعنى أن ما كان من حياته العادية والطبعية هذا ليس من الشرع عند كثير من, من أهل الوصول عندئذ بقي ماذا؟ بقي ما ما يبلغه عن الله عز وجل وهو إما أن يكون قرآنا اوحي إليه وإما أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم هل ثم شيء ثالث؟ الجواب لا ولذلك أراد المصنف رحمه تعالى أن يبين لنا أن الدعوة إلى الله عز وجل هي لفظ شرعي يعني جاء الأمر به أدعو إلى سبيل ربك كما قال أقيم الصلاة أمر بهذا وأمر بذاك فالسؤال عن الصلاة وكيفية الصلاة وصلوا كما رأيتمون يصلي نحتاجه كذلك بالدعوة إلى الله عز وجل نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو بما شئنا وعلى أي كيفية شئنا قل لا لابد من الرجوع إلى الى الشرع قال والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله يعني تمسك بالوحي والدعوة إلى إلى الكتاب والسنة ولذلك الدعوة قائمة على جهة الاختصار إما آية تفسر إما حديث مشرح كذا وكخلاصة إما أن تأتي لآية تفسرها للناس. وإما أن تأتي لحديث تشرحه للناس فقط هذه دعوة الله عز وجل وقد يتفرع عن ذلك ما يتعلق به من كلام أهل العلم وما جاء من قصص الأنبياء فنقتصر على قصص الأنبياء وما جاء في قصص الصحابة نقتصر على قصص الصحابة وما عاد هذين فيكون بقدر الحاجة إليه ولا يكون أصلا الى الله عز وجل الا صار انحرافا بل بدعة في في الدين قال والدعوة الله الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله انما جاءت الرسل بامتثال الاوامر الأوامر لله عز وجل واجتناب النواهي يعني ثم ما هو متفق عليه بين الرسل وهو التوحيد والإيمان بالله عز وجل كان الإيمان الستة وثم ما افترقت فيه الرسل وما يتعلق به الشرائع وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه فلا يخرج عن الشرع البت ولا تتم إلا بذلك يعني لن تتم الدعوة إلا بذلك إلا بالدعوة إلى الوحيين هذا اختصار مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم الوحيين ثم الوحيان ليس على مرتبة واحدة بل الأوامر مختلفة. يعني بعضها آكد من من بعض، وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم، كالمصنف رحمه الله تعالى، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقوم به غيره، إذا بين لك حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بين أول ما يدعى. إليه من الدين وهو توحيد الله عز وجل وهذا محل وفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون اقوامهم إنما هو ماذا بالدعوة إلى التوحيد ثم قال وكل واحد من الأمة سواء كان عالما أو عاميا لكن لو يعلم ما ما يدعو إليه ليس مطلقا كل جاهل يدعو إنما يعلم أن معنى لا إله إلا الله كي وكيت وجب أن يعلم ولا ينتظر أنه لابد أن يتقن مثلا نحو ذلك فانما كل من عالم مساله على وجهها لا سيما فيما يتعلق بباب المعتقد وفاهمها لا ليس في خلاف تقول لابد من ترجيح عينيذ وجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره أو قام به غيره لكن لا لا يكفي لأن فرض الكفاية اولا فرض العين يتعين على كل احد ثم يكون فرض كفايه لكن لابد من ماذا لابد من قيام فئة بوجودها تحصل الكفايه إذا لم تحصل الكفايه بهذه الطائفة حينئذ اثم, الكل. أثم الجميع لأن هذا الشأن ماذا فرض الكفاية فرض الكفايه الكل مخاطب به كفرض العين التفقاء لكن فرض العين لا يلزم أحد عن أحد لابد الكل أن يصلي الفجر صحيح لا يلزم أحد عن أحد لكن الدعوة في أصلها فرض كفاية حينئذ إذا قام به البعض سقط عن الباقين متى إذا قام البعض سقط عن الباقين إذا حصلت الكفاية بهذا البعض كما قاله العلم فيما يتعلق به بالقضاء في المدينة بلد ما مثلا بد من قاض <تصفيق> إذا كفى قاض واحد حينئذ أرجاء إذا كان البلد كبيرة عريضة لا يكفي فيها قاض واحد حينئذ بد من الثاني إذا حصلت الكفاية بالثاني سقط إذا كان لابد من ثالث حينئذ لابد من من الثالث إذا لم تحصل هكذا حينئذ لا يكون إسقاط الإثم عن الكل إلا إذا حصلت الكفاية بمن قام بالفعل والدعوة إلى الله عز وجل إلى يومنا هذا لم تحصل كفاية لم تحصل قطعا هذا لأ سيما فيما يتعلق بالدعوة لا إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإنما ما تريد في القنوات إنما هو قبيل أو من قبيل اللهو واللعب ونحو ذلك ونشيد وقصص وتسالي وكذلك فتاوى ونحو ذلك لكن الدعوه إلى التوحيد وتعليم الناس حقيقة التوحيد ولا شك أن مقصودي بذلك أن القنوات هي مفتوحة للجميع يخاطب من كان هنا ويخاطب من كان هناك وإذا علمت أن الشرك قد عم وطم ورأيت اللعب الذي يكون في هذه القنوات التي تزعم أنها إسلامية أرقت أنها, أنها لم تقم أصنبي بالدعوة إلى الله عز وجل إذن قال هنا إذا لم يقم به غيره أو قام به غيره لكنه لا لا يكفي قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء لشهادة الله لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيل أي طريقي أدعو إلى الله الى الله اي لا اله غيره فنص على لفظ الجلالة للدلاله على الاخلاص لان لان الدعوه عباده واذا كانت عباده لن تصح الا بشرطين لا بد من الاخلاص ولا بد من من المتابعه يعني لا بد من الأمرين والنظر في الأول دون الثاني هذا خلل كذلك يعني الصلاه لا تصح الا بشرطين اخلاص ومتابعه لأنها عبادة وكل عبادة قائمة على ذين الأمرين كذلك الدعوة عبادة أليس من ضوابط العبادة الأمر صحيح أم لا ما نحكم على كون الفعل أو القول عبادة قل إذا أمر الله تعالى به أدعو إلى سبيل ربك ها أمر أو لا أمر والأصف في الأمر للوجوب <تصفيق> اذا ثبت أنه عبادة حينئذ لن تصح إلا بخلاص هذا لا يختلف فيه اثنان لكن بقي ماذا المتابعة فقد يحقق الإخلاص لكنه لا يحقق المتابعة فيكون مبتدعا صحيح لا هي قاعدة طبق لكن الناس الآن في مثل هذا ما سيخافون أن يطبق لماذا؟ لأن الانحراف في الدعوة واضح بين. حينئذ إذا انتفى الإخلاص فقد وقع في الشرك. إما أكبر إما اصغر وإذا وجد الإخلاص لكنه لم توجد المتابعة يدعو على ما يملي عليه عقل وهواء حينئذ يقول هذا, هذا بدعه ليس به بدعوة لله عز وجل إذن قل هذه سبيل أي طريق أدعو إلى الله لا إلى غيره وقوله أدعو هذا حال من الياء في سبيل سبيلي مضاف مضاف إليه وهو خبر الموتد هذه سبيلي هذا موتد سبيلي خبر وليه هذا مضاف إليه والجملة أدعو هذه حال من الياء ويحتمل أنها السنافية لبيان تلك السبيل على بصيرة أي على علمي أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني أنا هذا يحتمل أنه مبتدا وجملة على بصيرة او على بصيرة جار مجروم متعلق محذوف خبر مقدم أنا ومن اتبعني على بصيرة حينيذ يكون ومن اتبعني عطفا على عطف على أنا فعلى بصيرة يكون خبر مقدما وأنا يكون ماذا مبتدا كذلك ومن اتبعني معطوف على أنا أي أنا ومن اتبعني على مصيرة أو أنا يكون توكيدا للفاعل أدعو أنا توكيدا لي للفاعل هذا واضح قال المصنفون رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل يا محمد وبعضهم يرى أنه لا يقدر يا محمد انما يقول يا أيها الرسول يعني الله تعالى ما نادى نداء في القرآن باسمه محمد إنما أخبر محمد وخبر والخبر يختلف عن ماذا عن نداء حينئذ بعض يقدر دائما يا قل يا أيها الرسول قل يا أيها النبي يا محمد هذا لم يأتي قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله دون الآلهات والاوثان والانتهاء الى طاعته وترك معصيته هذه كله دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه على الدعوه إلى التوحيد والايمان بالله تعالى وما جاء به صلى الله عليه وسلم وكذلك في القران من الاوامر والنواهي واخلاص العباده لله وحده طريقتي ومسلكي تفسير لقوله سبيلي طريقة ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده يعني أدعو إلى الله, إلى الله وحده جاء بهذا التأكيد لا شريك له لا إلى حظ ولا رياسه بل إلى الله لان الإنسان قد يدعو إلى غير الله تعالى شعر بذلك أو لم يشعر ولسيما في هذه الزمان إذا كان الإنسان قد يدعو إلى, يدعو إلى الله تعالى وهو ينضم تحت جماعة أو حزب والغالب فيه انما إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ما يتبنونه من اراء وصوله قال بل إلى الله على بصيرتي بذلك ويقين ومرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليه على بصيرتي أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي يعني كل مؤمن يدعو إلى الله تعالى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فهم على طريق واحد إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله تعالى وتكون الدعوة على ماذا على بصيرت. هذا المراد به بهذه الايه هذه سبيني هذه طريقي ومسلكي ليس له النبي... ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الا الدعوه إلى إلى الله عز وجل متمثله في الدعوه الى التوحيد والايمان بالله جل وعلا وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا مقتديا متاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم فالدعوه تكون حينئذ على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحقيق المتابعة قد يقول قائل مراده نبي المتابعة كيف تكون تكون بي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما يتعلق بالمدعو إليه يعني بالمادة قد يقول بعضهم اذا لا نستعمل الشريط ولا نستعمل القنائلة ليس هذا المراد هذه وسائل وسائل يعني قوالب للدعوة الى الله عز وجل لكن ما الذي تضعه في الشريط ما الذي تضعه في القناة هنا كلام هذا البحث إنما يوضع ما يدعو إلى الله عز وجل وأما الوسيلة هذه لا يشكال لا فيها أنها مباحة في اصلها بل قد تكون واجبة وليس البحث فيه في هذه لكن الأصل فيها في هذه الوسائل تكون مباحة وأما استعمال <تصفيق> استعمال الوسائل التي تكون محرمة كالتمثيل والأنشيد ونحو ذلك حين يذن هذا لا يعتبر وسيلة وإنما ما كان الأصل فيه مباحا ووضعت فيه مادة شرعية فلا يشكال فيه تعيينه قد يكون واجباً قد يكون مستحباً إلى آخره وأما استخدام الوسيلة التي يدل عليها الشرع بين التحريم أو النهي سنذق هذا لا يعتبر رجل يكذب من أجل أن يدعو إلى الناس يدعو الله عز وجل إلى الله عز وجل ويأتي بقصص ويكذب صباح مساء هذه وسيلة أم لا هذه وسيلة لكنها محرمة لكنها محرم إذا النظر اعتباري الماده لا باعتبار الوسيلة والوسيلة تعرض باعتبار الشرع ما أجازه فالأصل حينئذ فيه الاباحه وقد يصل للوجوب وقد يصل إلى الاستحباب قال هنا أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وامن بي وآمن بي والبصيرة أراد أن يعرفها بصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطن يعني العلم لن يكون مميزا بين الحق والباطن إلا بالعلم والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطن لذلك سميت بصيرة. سميت بصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر يعني بصيرة كالبصر بالنسبة للعين لكنه بصر باعتبار القلب فالعلم بصر القلب كما أن العين تبصر بي هذا في المعنويات قال وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائل الأمة وهي أعلى درجات العلماء وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه أو واجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا يعني التسبيح مراد به التنزيه سبحان الله يُنزِيه الله عن كل نقص وعن كل قي وعن كل عن كل نقص وعن كل عيب سواء تعلق بالربوبية أو بالأسماء والصفات أو بالألهية أو بالقضاء والقدر نحو ذلك قال وما أنا من المشركين سبحان الله أنا ادعو على غير بصيرة وما أنا من المشركين هذا توكيد في المعنى توكيد في في المعنى على بصيرة أنا ومن اتبعني قال وما أنا من المشركين في الاعتقاد فلا يوافق عقيدة المشركين والعمل فلا يعمل عمل المشركين ولذلك قاعد النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعد من تشبه بقوم فهو منهم تشبه في العمل في القول في الترك كذلك في الاعتقاد قال والمسكن يعني لا يجامع مسكنه مسكن المشركين فلا بد من المفارقة. كما مر في صفات إبراهيم الخليل السابقة كذلك ولم يكن من المشركين لا باعتقاده ولا بصفاته القولية والفعلية ولا كذلك بالمساكنه والمجامعة لأن الأصل في مجامعة المشركين يعني البقاء معهم في ديال واحدة سيما إذا كان الغطاء والشعار هو دولة الكفر، الأصل هو المنع الأصل هو التحريم بل ظاهر النصوص انه يلحق بهم يعتبر من, من النواقض. قال في الاعتقاد والعمل والمسكن وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني أو كذلك لست منهم أي من المشركين لا في المجامعه البدنية ولا في الاعتقاد ولا في القول والعمل ولا هم مني بأي نسبة كانوا بحيث لا يعد منهم بوجه من, من الوجوه ان نظر في الاجتماعات فليس منهم وإن جلسوا في المجالس فليس منهم وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم فليس منهم في أي حال من الأحوال هذا مباينة مفاصلة كذلك مباينة مفاصلة من, من, كل, وجه من كل وجه قال وفيه وجوب الهجرة لقوله وما انا من إذا كان النص يدل على ماذا؟ على أنه لا يجامع المشركين دل ذلك على ماذا؟ على أنه يجب أن يخرج من بلاده المشركين وهذه هي حقيقة الهجرة انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حينئذ تحققت فيه وصف الهجرة وبعض الناس في بعض البلاد قد عكس يخرج من بلاد شعبها مسلم وذل يخرج من بلاد شعبها مسلم إلى بلاد الغرب وتسمى هجرة وتسمى المهجر ولا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا البت. فإنما يهاجر إلى بلد شعبها مسلم ولو كان يعتقد أن الدولة ليست على الإسلام في شيء لأن العبرة هنا باعتبار الشعب يعني باعتبار الناس المسلمين إذا أظهروا الأذان والصوم ونحو ذلك من الشعائر الظاهرة العامة حينئذ صارت بلد إسلام بهذا الاعتبار أما باعتبار الحكم ونحو ذلك فهي على حسب تمسك به بالشرع وتحكيمها لشرع الله عز وجل إذن فيه وجوب الهجرة لقوله وما انا من المشركين وتجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام وأما البلد التي لا يحكم فيها بشرع الله عز وجل كحكومة هذا لا شك أنها ليست بلد إسلامية انما العبرة بماذا؟ بالكتاب والسنة إذا كان كذلك يريد بعض الأخوة إشكالا فيما يتعلق بما إذا قيل بأنه لا يدخلوا تلك الامور الشركيه من الديمقراطيه ونحويا وماذا نصنع ماذا نفعل نقول الشرع بين أمورا على التوالي اولا هل الشرع بين او لا مثل هذه المساله لو رددناه فان تنازعتم في شيء وردوه الى الله والرسول إذا تنازعنا ماذا نصنع ندخل البرلمانات اولا او لا ندخل نشارك او لا نشارك نقول الشرع بين فبين اولا ان هؤلاء اصلا مرتدون كفار الذين يحكمون به بغير شريعة الله عز وجل. ما الموقف؟ الأصل الجهاد. لا نستطيع. حينئذ ننتقل إلى ماذا؟ إلى الإعداد واعد لهم ما استطاعته. إذا لم نستطع الأول الثاني نرجع إلى الثالث هو الهجرة. قالوا بلاد كله على هذا المنوال؟ ماذا نصنع؟ هاه؟ حينئذ ننتقل, ننتقل إلى إلى الرابع وهو العزلة مع الدعوة لله عز وجل. إذا لم يتمكن من الدعوة يلزم بيته. إذا اودي حتى في بيته حينئذ الجبال والشعاب هذه النصوص كلها أو هذه الاحوال دلت عليه النص ما عدا ذلك فلا شيء بس كذلك هذه دلت عليها النصوص كلها لها لها دله من كتاب من جهاد اولا ولا يكاد أن, أن تمر على ورقة من القرآن لو تجد فيها قتال وجهاد ثانيا اعداد هذا محل اجماع فاذا لم يتمكن الهجرة فان استوت حينئذ يلزم بيته ويدعو إلى الله عز وجل إذا أوذي في الدعوه فيلزم بيته ويصلي له في بيته لا إشكال فيه ثم إذا أوذي حتى في بيته حينئذ شعابه والجبال قال هنا وفيه فيه وجوب الهجرة وهو معلوم يعني وجوب الهجرة بالكتاب والسنة والإجمع يعني مسألة اتفاقية لا خلاف فيها البت ولذلك افتشان محمد ورحمة الله تعالى ان البلد التي تحكم بالقوانين ليس بلد اسلاميه يعني باعتبار الحكومة اعتبار الدولة ليست بلداً إسلامياً وهذا محل وفاق لا, لا ينازع فيه الا كما يقول الشيخ الأمم من أعمى قلبه وبصيرته قال وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة والنصوص في الدعوة لله كثيرة كقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه حسنة ودادل بالتي هي أحسن أدعو أمره والأصل في الآمن أنه للوجوب فدل على أنه عبادة كل مامور به الشرع فهو عبادة وقوله كذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي لا أحد أحسن يعني هذا مدح لمن اتصف بالدعوة إلى الله عز وجل ومن الطرق التي تثبت بها العبادة ان يثني البالي جل وعلا إما على الشخص وإما على الفعل والقول كذلك إما على الشخص وإما على الفعل والقول فإذا ذكر الفعل والقول وأثني عليه دل على أنه محبوب لأن ضابط العبادة كما مر اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرض. إذن لا يأمر إلا بشيء أحبه ورضيه صحيح إذن إذا أمر بشيء فدل على أنه مرضي محبو كيف نعلم الرضا والمحبة صفتان للباري جل وعلا وهما غيب فكيف نميز بين قول أحبه الله تعالى وقول لم يحبه بل أبغضه ما الذي يميز بين هذا وذاك الأمر والنهي فما أمر به هو محبوب لديه مرضي عنده وما نهى عنه حينئذ نقول هذا مبغوض إليه مكروه قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال وهي واجبة <تصفيق> أي الدعوه إلى الله عز وجل واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه هذا قيد مهم كما دعا إليه يعني أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعجب حتى من بعض طلبه العلم إذا جاء في مسائل عديدة جدا. وهو حق أنه يسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى أن أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المسائل الدقيقة تحديك الأصبع نحوه، وهو حسن، لا نذمه. لكن إذا جاء مقام الدعوه من أول إلى لا يسأل، هذا واجب وهذا واجب يعني الاتباع، هذا عبادة وهذه عباده عبادة، بد أن تسال كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تسأل وتبحث كيف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج إلى آخره هذا, هذا, هذا عباده لماذا هذه التفرقة يدعو إلى الله تعالى بما يمليه ذهنه وبما يراه هو وينازع ويضرب الامثله لأمر الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا كله يعتبر من الباطن يعتبر من تدليس ولذلك قال ابن سعد رحمه الله تعالى ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين يعني واجبة كما قال المصنف وهي واجبة على من اتبعه تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاطر كلمة أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته إلى آخره كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله تعالى وذكر ابن القيم وهذا ذكر الرحمن وتعالى في معنى قول تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوضة الحسنة ذكر ابن قيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقساء وذلك بحسب حال المدعو يعني الشخص الذي يدعى فإنه إما أن يكون طالبا للحق طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكم يعني النظر لا إلى الشخص ولا سيما فيما يتعلق به بالمناظره أو المجادلة حينئذ إذا كان هذا الشخص تعلم من حاله أنه يحب الحق ويؤثر على كل كلام وقوله حينئذ هذا يدعى بالحكمة باللطف ولا يحتاج إلى موعظة وجدال ولا جدال وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه اثره واتبعه هذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب كذلك بحسب، كذلك إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون هذا الحال الثاني، وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. إذن إما أن يكون راغبا في الحق، وإما أن يكون معرضا وإما أن يكون مجادلا. وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة طريقة بحسبه. قال فهذا يجادل به بالتي أحسن فإن رجع يعني إلى الحق والا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد يعني التعزير به بالجلد ونحو ذلك هذا مرده الى إلى ولي الأمر أما الناس عامه لا إلى الجلاد إن امكن ثم قال فلمناظرة المبطل فائدتان زيادة ترك المصنف هنا يعني المبطل يجادل الصاحب الباطل يجادل فيه فائدتان أحدهما أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق يعني فائدة تتعلق بصاحب الباطل أن يرجع إلى الحق ويترك ما هو عليه من باطله الثانية أن ينكشف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل يعني تم إذا جادلت مبطلا حينئذ نقول هذا أو هذه المناظره والمجادله المجادلة فيها فائدة فائدة تتعلق بشخصي المبطل فإما أن يرجع إلى الحق وإما أن يستمع إن رجع فهو حسن وهي فائدة تعود له. ثم فائدة وقت تتعلق بماذا؟ بالمسلمين أن يعرفوا أن هذا باطل وأن هذا مبطل ولو لم يرجع صحيح؟ ولو لم يرجع يعلم الناس أن هذا قد رد عليه أن هذا القول باطل هذا فيه في فائدة عظيمة ولا يشترط أن يقبل, لا يشترط أن يقبل. إنما النظر يكون باعتبار التحذير منه لذلك أجمع السلف على التحذير من البدعه واهل البدعه لما ذكر قال الثانية أن ينكشف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطن وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن يعني كيف نناظر أو كيف ندعو بالترغيب بالترهيب إنما يكون بماذا يكون بالقرآن حج القرآن إذا أردت أن ترغب وأردت أن ترهب إنما يكون بالقرآن لا بقصص خيالية ولا بطرق بدعية يعني هذا كله يعتبر من من البدع ثم قال رحمه الله تعالى ولا بد في الدعوه الى الله من شرطين شرطين تعني معنى الشرط بمعنى أنها لا تصح إلا بهذين الشرطين لا تصح إلا بهذين الشرطين كما تقول شروط الصلاة أي صحتها شروط الصوم أي صحته كذلك الدعوة لها لها شروط صحة لها شروط صحة قال إلى من شرطين أن تكون خالصة لوجه الله لا يدعو إلا إلى الله عز وجل ومن أجل الله كما أنه لا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يتلو القرآن إلا لله إلى آخر العبادات كل قائم على على الإخلاص وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحقيق الاتباع وعرفنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على ماذا؟ على الدعوة إلى الكتاب والسنة آية تفسر وحديث يشرح ومحتاجنا إليه قصص الأنبياء فكفينا في الكتاب والسنة وكذلك ما يتعلق به بالصحابه رضي الله تعالى عنه مجمعين وما عند ذلك فالآصل إسقاطه قال وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه فإن أخل بالأول وهو الإخلاص كان مشركا كان مشركا إما أكبر إما وإما أصبح بحسبه يعني إذا كان لا يتحرك إلا من أجل حزبه ها قل هذا هذا مشرك الشركاء كما العصر فيه هذا لا العصر فيه وإن أخلى بالثاني وهو المتابعة ها كان مبتدع هكذا هو يقول سواء فقط وإن أخلى بالثاني كان مبتدع لأن البعض يظن هذا الاجتهاد الكيسي يقول لا هذا دل عليه الشر أولا لا خلاف أن الدعوة عباده هل أحد ينازع؟ ثانيا كل عبادة قائمة على شرطين إخلاص ومتابعة لماذا هذان الشرطان نسأل عنهما ونسعى في تحقيقهما في كل عبادة إلا في الدعوة إلى الله عز وجل نسأل عن الإخلاص واتق الله عز وجل لا تدعو إلا إلى الله عز وجل ثم الشرط الثاني هذا صار هباء منثورا قل لا ولذلك صارت الدعوة كما ذكرت انفا لها صارت مفتوحة صار بعضهم إذا صار ينشد صباح مساء أدعو لله الله عز وجل ولذلك حتى تجرى بعض اللقاءات مع المنشدين قال أنا على ثغرة من الدين أي ثغرة تعالى بدعة وضلاله ليس على ثغرة البد لأنه لو قال بأن الأنشيد في أصلها مباحة لكن ليست على الوصف المذكور هذه أشبب الأغاني لم تكن أغاني بالفعل فلو نشد بنفسه هكذا ينشد ويقرن ذلك لا أشكال في الأصل في الباحة وهو ما أثر عن حسان حتى بعضهم يستدل به بفعل حسان أنه في المسجد الأخير حسان رضي الله تعالى عنه ينشد مثل هؤلاء قل له الأمر بعيد جدا ولهو باطل حينئذ اصل الانشاد لا إشكال فيه في إباحته لكن ليس بالوصف الذي هو معهود الآن لأن لأننا قررنا فيما سبق أن البدعة نوعان بدعه حقيقية <تصفيق> وبدعة إضافية البدعة الحقيقية أن يشرع شيئا لم يتي به الشرع والبدعه الإضافية أن يكون في أصله ماذا مشروعا فيزيد عليه فيزيد عليه كالتسبيح مثلا والتهليل إلى اخره الأصل فيه المشروعية لكن لو قيده بصفة معينة بهيئة الجماعه ونحو ذلك هل للكبر إلى خيره مئة مرة ألف مرة صار, صار بدعه اذا لا مانع ان نقول في الأنشيد الأصل فيها الإباحة ثم تصير ماذا تصير محرمة كما نقول الأصل في التكبير والتهليل أنه مشروع وقد يصير بدعته إذن لا غرابة فيه في هذا القول لكن التفرق بين أمرين أنه يصير محرما إذا لم يجعله وسيلة دعوية أو محرم إذا كان على الموجود لأنه أغاني ثانيا إذا جعله وسيلة فهو مبتدع وصار بدعه صار صار بدعه هذا هذا التفصيل إذن الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على الاتباع يدعى الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالدعوة تكون بدعه هكذا والضابط الذي يدل عليه اهل العلمي إذا قال وان أخل بالثاني كان مبتدعا وقال الشيخ يعني بثيمية رحمه تعالى يحتاج إلى شروط كما في الحديث يعني ليس على إطلاقه ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لأنه بعضهم يرى أن الدعا والأمر المعروف سيان بمعنى واحد وبعضهم يرى أن الدعوة أعم أو كذلك الدعوة إلى الله عز وجل من بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كان كذلك بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر له شروط ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به على بصيرة العام فقيها فيما ينهى عنه كذلك على بصيرته لا يأمر إلا بما علمه ان الشارع قد امر به اذا شك وتردد هل يجوز ان يامر الجواب لا اذا شك هل هذا منهي عنه او لا ولم يتيقن لا يجوز ان ينهى عنه لا ينهى ولا يامر الا بما تيقن ان الباري ان الشرع قد امر به او نهى عنه رفيقا فيما يامر به رفيقا فيما ينهى عنه الرفق حليما فيما يامر به حليما فيما ينهى عنه حلم يعني اشترط الحلم فالفقه قبل الأمر قبل أن يأمر ليس المراد أن يأمر ثم يسال صحيح أم لا؟ مثل بعض يسفت فيجيب ثم يتصل ويسأل فاذا أجبته بالجواب الذي قال الحمد لله هكذا أجبته قل لا أنت آثم صحيح أم لا؟ لأنه أجاب وقت الإجابة العبرة بالوقت ثم إذا وجد بعد ذلك أنه قد وافق الحق فلا يقول الحمد لله أجبته بما, بما هو الحق صحيح أم لا؟ وجود هكذا بعضهم يسأل يجيب يستحي ان يقول الله أعلى فيجيب بما, بما يمنه بليس على رأسه حينئذ يتصل بعد ذلك فيسأل والحمد لله انا اجبت به بهذا الجواب قل هذا أنت آفر لأنك رجحت بغير مرجح شرعي لا يرجح إلا من اتصب به صفة أهل الترجيح قال فالفقه قبل الأمن ليعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينكره والرفق عند الامر يعني وقت الدعوه ليسلك اقرب الطرق لا تحصيل المقصود لا تحصيل المقصود أقول له قولا لينا والحلم بعد الامر ليصبر على اذى المأمور المنهي هكذا عندكم مامور والمنهي لعلهم حينئذ إذا أمر أو نهى قد يحصل ماذا قد يحصل اذيه من المأمور ومن المنهي كل منهما قد لا يعجبه الأمر حينذ يزجر أو يؤذي وكذلك قد لا يعجبه, قد لا يعجبه النهي وقد يؤذي ولابد من من الصبر وهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شكراً للسلام وحمد الوهاب في المسائل الأربع التي تتعلق بالعلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وصورة العصر شاهدة له لذلك قال وقال المصنف فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله هذا طريق الرسل ومن اتبعه من الناس وفيه التنبيه على الإخلاص يعني في هذه الآية التنبيه على الإخلاص لقوله أدعو إلى الله إلى الله هذا جار مجرور متعلق بقوله أدعو وعرفنا أن جملة أدعو حال من الياء في سبيله حينئذ صار كل منهما مقيدا صار كل منهما وأدعو إلى الله إذن جار مجرور هذا للاحتراز أم لبيان الواقع نقول لا للاحتراز لأن الدعوة قد تكون لله عز وجل وقد تكون لغيره وإذا كانت لغيره خرجت عن كونها إلى الله عز وجل حينئذ نكون آثما نكون آثما أو نكون لا؟ لماذا لأنه إما يكون شركا أكبر إما شركا أصغر قال وفيه التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه إلى, إلى نفسه إلى ذاته من أجل أن يقبل قوله ولذلك إذا رد عليه غضبا وهذا قد يوجد أنه يرى المنكر وقد يغضب لكن إذا نهى عنه ازداد غضبه إذا لم يقبل فدل ذلك على أن الغضب هنا ليس متعلقا به المنكر إنما بذاته والإنسان كما مر معنا مرارا أن الأصل الواجب عليه أن يدعو بمعنى أنه يبين لهذا الذي ترك الأمر أو تلبس بالنهي أن هذا ليس بحكم الله عز وجل فيبين له حكم الله عز وجل يقبل لا يقبل ليس إليك ليس لك من الأمر شيء كذلك انك لا تهدي من أحببته مرض به هدايه التوفيق يعني يقبل التي هي هدايه التوفيق الشراح الصدر هذا ليس إلى الداعيه البت فلو ادعى أو زعم أو تدخل في هذا العون من أجل أن يقبل من يدعوه فقد تلبس أو زعم شيئا من خصائص الباري جل وعلا. هذه الخصيص وهدايه القلوب هذه نفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق إنك لا تهدي من احببته كذلك ولكن الله يهدي من هذا الخصيص يعني من خصائص الباري جل وعلا فإذا دعا الداعي وأراد من الناس أن يقبلوا وأن يلزمهم حينئذ قد افترى على الله تعالى كذب وإنما الواجب كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا إلا البلاغ ما هو البلاغ أن يبين للناس هذا حلال وهذا حرام يستجيبون لا يستجيبون يقبلون لا يقبلون يضربونك لا يضربونك كل ذلك ليس داخلا في الدعوة لله عز وجل وإنما الدعوة قائمة على البيان باللسان إن كان صاحب حق يعني كولي نحو ذلك وثم تعزير معلوم من مضانه قال هنا لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه قال وأن البصيره من الفرائض بقول على بصيرته هذا واجب من أين اخذنا أنه واجب من الفرائض جمع فريضة كيف اخذناه أنه واجب مصنف يقول له من الفرائض الدعوة واجبة أو لا واجبة هل تتم من غير علم الجواب لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واضح إذا البصيره من الفرائض لكون لكون الدعوة والأمر بالمعروف النهي عن المكر قائمة قائما على البصيرة التي هي العلم فإن لم يكن عنده علم فإن الذي يقول هذا يعتبر آثمة لأنه دعا على, على جهل إذا البصيرة من, من الفرائض لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو وهو واجب وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة لقوله وسبحان الله تسبيح سبحان الله المسبة أي عن مماثله الخالق للمخلوق وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله قوله وما أنا من المشركين إذا سبحان الله دل على التوحيد وما أنا من المشركين دل على الشرك الأول دل على حسنه والثاني دل على على قبحين قال وفيه أي في الآية إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك قولي وما أنا من المشركين بالاعتقاد والعمل والمسكن إن تخلف واحد فهلاكه اما الاول فلكونه قد اشرك بالله عظيم ثانيه الذي هو العمل قد يفعل ما هو شرك فيكفر ليس كل من تشبه بالكفار كان كان كافرا بل قد يفعل فعلا هو كفر فيكفر وقد يفعل فعلا ليس بكفر فلا فلا يكفر وأما المجامعه فهذه فيها كلام كثير يا اهل العلمي قد نفرده ان شاء الله تعالى ببحث قال وفيه إبعاد المسلم على المشركين الا يصير منهم ولو لم يشرك إذن هذا ما يتعلق به بالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أي أرسل معاذا هو وابا موسى الاشعري بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وابا موسى إلى عدن وما حولها الى اليمن قال له انك تاتي قوم من أهل الكتاب قوما من أهل الكتاب من هذه بيانيه اهل الكتاب المراد بهم الكتاب المراد به التوراه والانجيل يعني اليهود والنصارى فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادتك لا اله الا الله هذا ما يسمى الان ب فقه في الدعوه الى الله عز وجل فقه الاولويات حين يقول ما هو فقه الاولويات هذا هل هو مخالف لهذا الحديث او انه موافق إن جعلوا نصب أعينهم أول ما يدعى إليه توحيد الله عز وجل الخطب سهل وإن ناقضوا ذلك وعنئذ مردود عليهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله الفاهد بقوله فليكن سينفية أو عاطفة واللام اللاملي قال هنا في قول لما بعث معاذا إلى, إلى اليمن أرسله داعياً أو معلماً ليس داعياً فقط لما معلما كذلك وحاكم يعني قاضي أرسله داعياً إلى الله سنة عشر على المشهور قبل حجه صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في المغازي ولم يزل على اليمن واليا وقاضياً إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن فضائله أنه بعث يعني معاذ ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما حاكم وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاه إلى الجهاد يعني واجب على أولي الأمر أن يبعث ماذا أن يبعث الدعاه القضاء إلى الجهاد يدعون إلى الله بل يتعين عليه بتاكد يعني يكون من, من الواجبات قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب عرفنا من هنا بيانية والكتاب ثم التوراة والإنجين بذلك اليهود والنصارى لذلك قال يعني بذلك اليهود والنصارى يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب. اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب يعني كانوا الأكثر أو يعني بمعنى الأغلب كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب يعني اغلب وقد أوتوا علوما في أصول الأديان وفروعها. وليس أميين كسائر العرب يعني عندهم جدل عندهم مناقشة عندهم مناظرة عندهم كتاب سابق عندهم شبه إذا لابد من ماذا لابد من الاستعداد للمناظرة وليس أميين كسائر العرب فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكونهم من أهل الكتاب ليتهيأ لمناظرتهم يعني خذ اهبتك لهم تاهب الاستعداد استعد نفسيا يزور في نفسه ما قد يكون شبهة ويجيب عليه هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم السعدة ذهنية أن فوجئ بمناظرة قد لا يكون مستعدا من حيث النفس وكذلك من حيث المعلومات يعني خذ أهوبتك لهم فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم وقال الحافظ هم كالتوطئه يعني تقدم لي الوصية ليجمع همته عليها هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يناظر فلا بد أن يتهيأ إن يحتاج إلى أن يراجع كلامها العلمي فليراجع إن يحتاج أن يتهيأ نفسيا ويزور في نفسه ما يحتاج إلى تزويره ونحو ذلك وأما المباقة هذه قد تكون سببا لاتصار صاحب البدع قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله فإنه بد أن يأتوك بعلوم وأشياء ولكن لا يكن همك الا هذا الشان هكذا لا يكن همك الا هذا الشان قال وشهاده بالرفع على انه اسم يكن مؤخرا واول خبرها ويجوز العكس يعني فيه وجهان فيه وجهان فليكن اول بالرفع اسم يكن شهاده بالنصب خبر يكن ويجوز العكس يكون ماذا؟ شهادة بالرفع أول يكون به بالنصب جاز الوجهات وأكثر العلم على ما ذكر المصنف هنا شهادة بالرفع وأول به بالنصب إن كانت الروايه كذلك عن العين والرأس سلمنا وإن لم يكن كذلك فالعكس هو الأولى. عكس هو الأولى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الأولية حديث عن أول ما تبدأ بالدعوة وإذا كان كذلك صار أول هو الموتدى محكوم عليه فرق بين, بين النوع زيد أخوك أخوك زيد هل تريد أن تخبر عن أخيه بكون اسمه زيدا أو بكون زيدا متصف بالأخوة يختلف المعنى زيد أخوك أخوك زيد فرق بينهما حينئذ فليكن اول بالرفع أريد أن أبين الأولية وصار المحكوم عليه ماذا اول شهاده بالنصب على كل يجوز الوجهان وأول بالرفع أولى وشهاد بي بالنصب أولى وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم نعم إلى أن يوحدوا الله يعني قوله ماذا أن لا إله الله جاء باللفظ الذي هو دليل التوحيد وجاء في رواية أخرى وهي ثابتة في الصحيح إلى أن الله يعني إلى توحيد الله أنه ما دخلت عليه بتويل مصدر ولذلك دخلت عليه إل دخلت عليه الى حينئذ نقول الى تدل على أن ما بعدها اسم وانه ما دخلت عليه بتاء المضع عبر النبي صلى الله عليه وسلم تاره ب لا اله الا الله وتاره ب الى اي الله لكن هذا لا يستقيم لماذا لان القصه واحدة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إما عبر بي لا إله إلا الله أو عبر بي بالتوحيد هذا أو ذاك لابد من الترجيع فإما أن يكون قد عبر بلا لا إله إلا الله وفهم الصحابة أن مدلول لا إله إلا لله فعبروا بالتوحيد إذن صار مدلول لا, لا إله إلا الله التوحيد بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنه لا بفهم شيخ الإسلام محمد بن hvadب رحمه الله تعالى وإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلى أن يوحد الله فعبر الصحابي بلا إله إلا الله عبر بالاصل الذي هو الكلمة الدالة على ذلك هذا أو ذاك كل منهما يدل على أن كلمة التوحيد هي التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة سواء قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا هذا فهم الصحابة إذ فهم الصحابة في هذا الموضع اعتبروا حجة لسيما مع أنه لا يعلم لهم مخالف بذلك البت. قال وفي رواية إلى أي وحده الله هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وهذا اللفظه هذا اللفظ بعض دعاه الشرك الذين نابذوا دعوة الشيخ محمد الله ورحمه الله تعالى قال هذا بدع توحيد هذا لم يأتي بالشر. ليس في القرآن لفظ التوحيد. صحيح أم لا. ها. القرآن فيه لفظ التوحيد أي سمع لفظ التوحيد إذا من أين جئت به قل هذا وإن لم يأتي لفظ التوحيد في القرآن إلا أن معناه في القرآن صحيح ام لا هذا مسلم محل إجماع دعوة الرسل قائمه على دعوة إلى التوحيد لكن اللفظ نقول هذا وإن لم يرد في الكتاب إلا أنه جاء فيه في السنة إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وإما من قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أجمع السلف على ذلك وانظر إلى البخاري بوّب أو كتب به كتاب التوحيد ودل ذلك على أن لفظ التوحيد جاء به البخاري رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن عبد ها متابع لي للسلف فكما أن البخاري وغيره قد بوّبوا بل ألف بعضهم كابن مند وغيرهم كتابا كتاباً كتاب التوحيد فدل ذلك على أن هذا اللفظ معروفاً عند معروف عند عند السلف وليس من بدعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هنا هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري أشار بها المصنفون لماذا ذكرها إلى التنبيه على معنى شهادة ان لا إله إلا الله لأنه قال شهادة ان لا إله إلا الله وفي رواية إلى أي واحد الله بينئذ أرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلم الناس التوحيد سواء قال علمهم التوحيد أو قال دعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله لفظان مدلولهما شيء واحد مصدقهما شيء واحد وإفراد الله تعالى بالعبادة إذا أشار بها المصنفون إلى التنبيه على معنى شهادة ان لا إله إلا الله فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سوى يعني مركبه لان قول لا إله نفي إلا الله إثبات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد اعتبار الأمرين فإن معناها الذي دلت عليه بالمطابقة والذي أجمع عليه الرسل القاطبة توحيد الله بالعباد يعني إفراده بالعبادة ونفي عبادة ما سواء وفي رواية ثالثة كذلك تؤكد المعنى السابق فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فعبر بالتوحيد وعبر بلا اله الا الله وعبر بي بعباده الله تعالى وذلك هو الكفر بالطاغوت والايمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى إذن هما ركنان دل عليهم هذا النص وهما محل اجماع بين المسلمين لا خلاف فيه البت لا بد من الامرين لا بد من الركنين ان يكفر بالطاغوت بمفهومه الشرعي الطاغوت له مفهوم شرعي ويدخل تحته أفراد لا حصر لها ذكر شيخ الإسلام رؤوس خمسة منهم قد يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محلهم. لا والإيمان كذلك الإيمان بالله المراد به الإيمان الشرعي وليس الإيمان الذي يكون لغويا أو باعتبار الفرق المخالفة الأشاعر المعتزلة وإلى آخرين لأن هذه الفرق سواء كان بعض باق على الإسلام أو فارق الإسلام التوحيد قد يصرحون بلفظ التوحيد لكن يختلفون في ماذا؟ في المعنى فالتوحيد عند الجهمية غير التوحيد عند عباد القبور ليس التوحيد عند المشركين وذكر ابن قيم خمسة فرق أو خمسة فرق فيما يتعلق بالمخالفة بالتوحيد في مدارج السالكين قال رحمه الله تعالى وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا معنى لا إله إلا الله وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوهم إلى شهادة الله اله الا الله واني رسول الله يعني صرح بماذا؟ بما دلت عليه الشهادة الأولى لأن قوله شهادة أن لا إله إلا الله ليس فيه شهادة أن محمد رسول الله إلى أي وحد الله إلى عبادة الله اين شهادة أن محمد رسول الله؟ قل هذا دلت عليه بدلالة الاقتضاء أو اللزوم إما بدلالة الاقتطاع إما بدلالة اللزوم وفي رواية البخاري فقال ادعوهم إلى شهادة ان لا اله إلا الله وأني رسول الله فهذه الروايات يفسر بعضها بعض لكن على الوجه الذي ذكرنا لأن القول بأن هنا الاختلاف في الألفاظ لتعدد القصة هذا باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا مرة واحدة فإما إنه قال له فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إذا بقية الروايات هذه بالمعنى صحيح؟ أو قال إلى ان يوحد الله صارت بقية الروايات بماذا بالمعنى فإذا ثبت أنه قد قال قولا واحدا وهذا قطعا حينئذ الصحابه قد عبروا بالمعنى فدل ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن لابد أن تكون مطابقة والفائدة هنا في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه ففهم من لا إله إلا الله التوحيد وعبادة الله تعالى وحده وفهم كذلك أنها تدل على شهادة أن محمد رسول الله وكلها فهوم مستقيمه ومجمع عليها بين أهل العلم إذن قوله هذه الروايات يفسر بعضها بعضا بمعنى أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا وجاءت فهوم الصحابة مفسرة لذلك ولا يمكن أن نجعل هذه الروايات كلها اقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد قال والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة كما ذكرنا سابقا ومرارا أن هذا اللوض ليس المراد به مجرد اللوض ليست كلمة قال فحسب إنما لابد من علم وعمل بمقتضى, بمقتضى الكلمة ولن يكون مسلما إلا بتحقق هذه الاوصاف أو ما يسمى بشروط لا إله إلا الله كما مر معنا بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد لا إلى النظر يعني أرباب البدع لهم أول واجب دل النصنا فليكن أول فليكن هذه لام الامر إذن ما كان متعلقا بالكون هنا هو الذي يسمى اول واجب على المكلفين وهو قول لا إله إلا الله أول واجب على المكلف هو توحيد الله تعالى إفراد الله تعالى به بالعباده عند أرباب البدع من أشاعر وغيرهم أول واجب النظر في الوجود يعني يشك يشك في وجود الله عز وجل ثم ينظر في السماء والأرض هذه ما وجدت هكذا بغته ثم يستدل إلى أن ثم اله فيكفر أولا ثم بعد ذلك قد يصل إلى الاسلام وقد لا يصل لأنه إذا شك قد يصل وقد لا يصل إذن قولهم أول واجب النظر في الوجود هذا باطل أو القصد إلى النظر ليس النظر بينما يقصد إلى النظر لان ما لا يتم الوجوب أو الواجب إلا به فهو واجب لا يمكن أن يتحقق النظر الذي هو التأمل والتدبر إلا بماذا إلا بقصده إذا صار القصد ماذا صار واجبا لأن النظر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والقصد سابق على النظر في الوجود فصار واجبا كلها أقوال بدعه وضلالة مخالفه للنص الصريح. بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد للنظر أو الشك كما قال بعضهم كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل ائمه السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان هذا مجمع عليه وإنما اختلفوا في من صلى ولم يتكلم بالشهادتين إذا صلى ولم يتكلم بالشهادتين يعني اتى بما عبر به بعضهم بما هو من خصائص الإسلام هل يعتبر اسلاما له أو فيه قولان للعلم العلم والصواب لا لا يعتبر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل عنه لم يأتي حرف واحد أنه حكم به لشخص بالإسلام بمجرد الصلاة وهذا الحديث واضح بين قال فليكن اول ما تدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أخبرهم أن عليهم الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة إذا جعل الصلاة مرتبة ثانية فلو قبل أن يصلي دون أن يقول لا إله إلا الله بمفهوم هذا الحديث لا يقبل منه كذلك لأنه قال فإن هم أطاعوك لهم مفهوم أو لا له مفهوم فإن لم يطيعوا لا تخبروا بالصلاة لا يؤمرون بالصلاة فلو صلى صلاته باطله لا تصح إذا أتى بما هو من خصائص الإسلام كما لو أذن أو صام كما قال بعض عنه يقول هذا لا يعتبر إسلاما بل لابد أن ينطق بلا إله إلا الله بالمعنى امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله فما قال حتى يصلوا ولم يأتي خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب أنهم دعوا الناس إلى أن يصلوا قبل, قبل التوحيد قبل النطق بلا إله إلا الله إذن هذا الكلام وهذه المسألة فيها, فيها نظر قال رحمه الله تعالى فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا توحيد علم وعمل ومن أدلته هذا النص وغيره فلو إجماع إجماع السلف من الصحابة فمن بعد من ائمه السنة على أن أول واجب هو التوحيد فإن قولهم فليكن أول ما تدعو منه شهادة لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج ومع ذلك أمره, أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة إذن هم أصحاب علم وأصحاب تورات وإنجيل ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ معهم بماذا؟ بلا إله إلا الله لأن اليهود وإن قالوا لا إله إلا الله إلا أنها لا تنفعهم لأنهم لم يعتقدوا المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله إذا ليس كل نطق للا إله إلا الله يعتبر معتبرا بل لابد من موافقة الشرع في ذلك مع قوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك فان منهم من يجهله او يعلمه ولكن الشهوه تمنعه من ذلك اما جهل في اصله واما يعلم لكنه امتنع عن القياد لشهوه وكلاهما كفر كلاهما كفر الجهل بالتوحيد كفر صحيح ام لا عالم التوحيد لكنه عانت لشهوه للياسه ونحوها كذلك يعتبر كفرا وكلاهما كفر قال فإن منهم من يجهلهم أو يعلمه يعني يعلم التوحيد ولكن الشهوة تمنع من ذلك وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله وفيه يعني في الحديث أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين يعني مع القدرة ولو كان اخرس وأشار لا إشكال فيه لأن هذا واجب هذا يعتبر من الواجبات حينئذ إذا اعتقد المعنى وبين له لكنه عاجز أن ينطق به بلا إله إلا الله حين هذا لا يكون قادرا فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمن منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعه حين تأتي هذه العدلة. لكن بشرط أن لا يكون قادرا أما قادر فلا يقبل منه البت حتى ينطق ولو اعتقد المعنى ولو اعتقد المعنى فلا يقبل منه إلا مع النطق ولذلك قال وفيه في الحديث أنه لا يحكم. بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول ولا يشترط على الصحيح لفظ الشهادة بل قال لا إله إلا الله أجزاءه وهذا محل خلاف بين أهل العلم والصاب ما ذكرتهم قال كما هو مذهب أهل السنة وقال الشيخ عن رحمه الله تعالى قد علم بلد من دين الرسول واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا من العلم الضروري يعني الدعوة إلى الشهادتين من العلم الضروري تعلم بذلك أقوال البدع التي ذكرها المصنم قولي بخلاف مقال قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر أو الشك هذه أقوال بدعية ضلالة من الضلالات التي أتى بها الأشاعر من نحى نحوهم ولذلك قال اتفقت الأمة أن أصل الإسلام واول ما يؤمر به الخلق شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فبذلك اي بذلك القول مع الاعتقاد يصير الكافر مسلما يعني نحكم عليه بماذا بالاسلام ثم الحكم عليه بالاسلام على مرتبتين اسلاما حكميا وهو اول ما ينطق ثم بعد ذلك يطالب بالعمل بلا اله الا الله فان فإن عمل صار مسلما باطنا وظاهرا وان لم يعمل حكمنا عليه بكفره وردته عن الاسلام هكذا قال اهل العلم بخلاف من جعل العمل بالمقتضى وقول لبعض المالكيه العمل بالمقتضى داخل في الحكم في بالإسلام يعني لا نحكم عليه بالإسلام حتى يقول ويعمل فإذا قال ولم يعمل حينئذ لم نحكم عليه بالاسلام الفائده حينئذ إذا ترك العمل هل يكون مرتدا او لا على قولهم لا يكون مرتدا فلا يقتل وعلى الصحيح نقول ماذا يكون مرتدا لأن الشرع دل على ماذا على أن على أن مجرد القول والنطق بلا اله الا الله صار مسلما حينئذ يطالب بالعمل فإن وجد فهو مسلم ظاهرا وباطنا وان لم يلتزم بمدلول لا اله الا الله ويعمل بمقتضاها صار مرتدا إذن الحكم بالإسلام على مرتبتين اسلام حكمي وهو لكل من نطق بلا إله إلا الله وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على زي أقتلته وشققت عن قلبي إلى خيره هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تحصن بلا إله إلا الله فوجب الكف عنه لا يقتل حتى ينظر في عمله يعمل أو لا يعمل وأما إذا لم يعمل حينئذ حكمنا الحكم بردته قال فبذلك يصير الكافر مسلما وإذا لم يتكلم مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين انتبه قال ماذا مع القدره بمعنى انه لو كان عاجزا كالاخرس مثلا لا يستطيع ان ينطق حينئذ يقول هذا ماذا يسقط عن النطق قال فهو كافر باتفاق المسلمين وفيه قال المصنف وفيه ان التوحيد اول واجب والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ عشر سنين كلها في الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن ضده وهو, وهو الشرك وهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كف عن الدعوة إلى التوحيد بل منذ أن بعث إلى القبض عليه صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد قال وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها وكذلك كثير من المتاخرين لا يعرفون لا إله إلا الله وان قالوها لكن لا يعرفوا معناها وهذا لا لا يلزم منه ليسوا بمشكين من قال وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها كذلك يعتبر مشركه والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءه بالاهم فالاهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين